وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون أ و ل ئ ك المقربون في جنات النعيم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 إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على ا ل ح ن ث العظيم وكانوا يقولون أ ئ ذ ا متنا وكنا ترابا وعظاما أ ئ ن ا لمبعوثون أ و آ ب ا ؤ ن ا ا ل أ و ل و ن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 في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم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 فروح وريحان و ج ن ة نعيم و أ م ا إ ن كان من أ ص ح ا ب اليمين فسلام لك من أ ص ح ا ب اليمين و أ م ا إ ن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم و ت ص ل ي ة جحيم إ ن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم